إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجلحة أولي أجلحة مثلاء ثلاثا يزيد في القلب ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس برحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا موسى له من بعده وهو العزيز الحكيم يا عليكم هل من خالق غير الله يرزقهم من السماء وال لا إله إلا هو فأما تفكو